السبح بدى من طلعته والليل تجاه من وفراته السبح بدى من طلعته والليل تجاه wahad subuna di tilanati gi al Ya <Sessus> Allah,